Yeah. له ما في <تصفيق> السماء موسوعه <تصفيق> النابلسي Surah al فلما أتا فَلَمْ I know how to. Fala What? mm -hmm. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع <تصفيق> Oh! د وضم يدك إلى جناحك تخرج واجعلني الله أكبر الله أكبر Allah Oh Give